في ذلك لا آيات لكل صدر شكور وإذا <تصفيق> فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَدْرِ فَمِنْهُمْ قُمْتَ صَيْدُ وَمَا يَحْدُجُ <coughs> yeah إ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Yeah ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. <تصفيق> لكم بالله الغرور <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ يُدَّهُ <عنده علم> الْمُسَاعَةَ وَيُنَزِّلُ الْوَجْهَ <تصفيق> <تصفيق> Evet yeah. وما تدري نفس بأي أرض ان تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتح at home.